موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي تكذبا لا يسال عن ذنب فيوما اذ لا المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم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 أي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن, لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ سانی الا الاحسان